ووقفنا عند الآية الحديث عشر في قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا البعث والنشور وإقامة الأدلة وإقامة الغراهيم على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت وذلك رداً على هؤلاء المشركين المفترين الذين يسلمون أنه لا بعث الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلي هنا إلا الدهر فنزالت الآيات في إقامة الحجج وإقامة البراهيم على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالى كما خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه فقال ربنا سبحانه وتعالى فاستفتهنا وهذا الاستفهام ليس المقصود به سؤال هؤلاء وإنما المقصود به توبيخ هؤلاء المشركين فهذا الاستفهام استفهام إنكاري استفهام توبيخ لهؤلاء ومعنى فاستفتهم أي استخبرهم وهذا يقال لهم من باب السخرية ومن ما بالتوبيخ على ما قال فاستفته أي اطلب منهم الخبر اطلب منهم الجواب ليجيبوا بصراحة ليجيبوا بصدق فاستفته أهم أشد خلقا أم من خلقنا أهؤلاء المشركين الذين زعوا أن الله عز وجل لا يعيدهم مرة ثانية أهم أشد في الخلق أم هذه السماوات التي خلقناها أم هذه الأراضي التي بسطناها أم هذه الجبال السن التي أرسينا بها الأرض أهم أشد خلقا أم هؤلاء الملائكة العظام أهم أشد خلقا أم الجن مع قوتهم ولذلك هذا ما رد الله عز وجل به على هذا الكافر المعالب كما ذكرنا قبل ذلك في سورة يسين عندما جاء العاصم الوائب وجاء بعظم من البطحاء بعضنا صار رميما ثم فتهوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يسعوا ان ربك يحيي هذه العظام بعد ما صارت رميما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم فليس قول الله جل جلاله او لم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً أي بهذا العظم البالي وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربيل قل يحييها الذي أدشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الله العليم وقال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر, اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والأرض بل لا يمكنون فقوله تعالى فستفتهم ليس المقصود وإنما المقصود منهم أن يوبخهم وأن يقيم الحجة عليهم فاستفتهم اطلب منهم الجواب اطلب منهم الخبر فليسلطوا في جوابهم أهم أشد إعادتهم أو عند من خلقتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا أي من البلائكة من الجن من السماوات من الأراضين أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ثم قال تعالى مبيناً ضعفاً إنسان إنا خلقناهم من طين لازم أي استفتهم أنتم أشد خلقاً أي في ذواتكم وفي إحيائكم بعد مماتكم من خلقه الله من الملائكة والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما والجواب معلوم وهو أن خلق غيرهم من العوالم أشد خلقا إذا فكيف ينكلون البعث بدعوى استحالة وجوده لشعوبته ثم بيّن الله تعالى ضعف هذا الإنسان فقال إنا, خلقناه إنا خلقناهم من طين الله خلقناهم هنا أي خلقنا آبهم خلقناهم أباهم آدم عليه السلام إنا خلقنا أباهم آدم من طين اللازم. آدم خلق من طراب آدم خلق من طين آدم خلق من صلصال كالفخار وهذه مراحل لتشكيل الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام هنا قال من طين ومعنى لازب أي لاصقة يلسق باليد يلسق باليد فهو طين يشبه الصلصال يشبه الصلصال يعلق باليد إنا خلقناهم أي خلقنا آدم عليه السلام من طين اللازب أي من طين اللاصقة يلسق باليد ثم خلقناهم بعد ذلك من النطفة كما قال الله تعالى في صدر سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حيل من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فقال له تعالى هل أتى على الإنسان حيل من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا انظر إلى نفسك أيها الإنسان أصبح لك بدنا وقوة وجسما أين كنت قبذان لم تكن شيئا مذكورا لم يكن لك صفة ولم يكن لك اسم ولم يكن لك بدن ولم يكن لك شكل بل كنت في العدم المحضي ولكن قدر الله أن توجد بعد ذلك في صلب أبيك وفي بطن أمك قال تعالى ألأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقيل المقصود بالإنسان في الآية الأولى هنا هو آدم عليه السلام ثم الإنسان في الآية الثانية هو ابن آدم ثم قال تعالى يكون شاء المذكورة إنا خلقنا الإنسان نحصد هنا بالإنسان بني آدم من مطفة لأن دول بني آدم اللي من أما آدم فخلق من طراب من طين من صلصال إنا خلقنا الإنسان من مطفة أمشاج أي أخلاط من الذكر والأنثى من الرجل والمرأة فجعلناه سميعا بصير فهنا قال إنا خلقناهم أي آدم عليه السلام أباهم آدم من طين لازم يعني لازم ها يعني لازم يلصق في اليد يلصق, يلصق في اليد من طين لازم ثم بعد ذلك جاء الظرية آدم عليه السلام بالتناسل عن طريق النطفي وهذا أهول هذا أهول في مرة ثانية فإن هذا أهوى عند الله من بدء خلقته التي كانت من العدم ولذلك قال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم قال تعالى متعجبا معجب النبيه من حال هؤلاء بل عجبت ويشترون اعجب من تكذيبهم اعجب من عنادهم مع وضوح الآية تخيل لو أن هناك شخصا في رابعة النهار والشمس صاطعة ومع ذلك يقول لك أري للشمس فتقول أنت أأعمى أنت تريد أن ترى الشمس الشمس أمامك الشمس هذا ضبوها الذي نقف فيه يقول لك ومع ذلك يقول لك وريني الشمس أوليك الشمس أنت تقف أمام الشمس أنت الآن في ضوء الشمس ومع ذلك يقول لك وريني الشمس الإجابة بالله تقول له انتعمك انتهبا فمع وضوح الشمس فنفس الكلامة بل عجبتا مع وضوح الآيات ووضوح البراهيم ووضوح الحجة ومع ذلك تجد بعض يقول لك اسمه ملحد يعني ملحد يابني يقول لك يعني ما فيش إلاه ما بيعترفش من وجود يقول لك ايه الدليل على وجود ربنا الدليل على وجود ربنا انت نفسك دليل على وجود ربنا إيه أنت نفسك دليل على وجود ربنا أنت تجد إزاي أنت تجد إزاي أم خلقوا من غير شيء أنت خلق خلقت نفسك يقول لك لا طب واحد صاحبك دخل المعمل حضرك زي العفريق طلعت كده أخلك إنسان لا أقول أنت تجد إزاي أكيد في حاجة جابتك أكيد في حاجة خلقتك أكيد في قوة هي التي أوجدتك وأنشأتك ولذلك قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا نبي ان لهم انه الحق فاذا وجود الانسان دليل على وجود الله بيقول لك لا اصل انا مش شايف ربنا نقول له تعال ونقوم جايبين سلك زي قبل كده قلنا في الرد على الملحدين قلنا اللي ينكر وجود الله مسكه السلك يا ريال واخد بالك صح ولا مش صح مسكه السلك يا ريال قول له تعال تقوم شدد سلك كده وتقول له السلك ده فيه كهربا ولا مش فيه كهربا يقول لك فيه كهربا كله طفيني الكهربا وريني الكهربا الله يفتح السلك بقى كده بس بص السلك عريان اول ما يلمسوا ايه هيلاقيك هي هي هي هي هي هي كهربا في فعلا هيحس بالكهربا واخد بالك فعيزاد مش شرط انت مش ربين ربين الله عز وجل اقام الادله وقام البراهين على وجوده سبحانه وتعالى ومنها ان نفس من الإنسان نفسه فإذن الله عز وجل قل بل عجبت اعجب من حال هؤلاء اعجب من غباء هؤلاء اعجب من عناد هؤلاء الذين يرون الآيات ويرون البراهير الصاطعة الواضحة التي تدل على قدرة الله وعلى وجود الله وعلى قدرته على البعث بعد الموت ومع ذلك ينكرون البعث بعد الموت بل عجبتا أي من تكذيبهم بالبعث لوطوح الأدلة على إذكانه ووجوب وجوده ولم يكتفوا بذلك فقط وإنما ويسخرون يعني كمان إيه ده بنكرهم وبالترياءهم ده بنكرهم وبسخرهم تليه, تليه كانوا يقولون للنبي إيه ائتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين ويقولون متى هذا الوحيد إن كنتم صادقين واستهزاؤ ويسخر بل عجبت ويسخرون أي وهب يسخرون من ذلك ويستهزئون من قولك بالبعث وإن كان وإذا ذكروا سبحانه وإذا ذكروا لا يذكر إذا ذكروا أي إذا وعزوا بالآيات إذا ذكروا بآيات الله لا يتعذون ولا يتغبرون وهذا لقصوة قلوبهم وظلمة نفوسهم بالذنوب والمعاصي والشرك إذن هؤلاء الكفر لعنادهم وقصوة قلوبهم وظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي لا يستجيبون أما أهل الإيمان فهم أهل الاستجابة لم تسمع قول الله وذكر فإن الذكر تنفع, تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وهذه من فوائد مجالس الذكر أنك عندما تأتي لدرس من هذه الدروس مثلا تجد أن قلبك بعيدا عن مجالس العلم قاسد غافد الإنسان أخوانا طول ما هو بعيد عن ربنا يعرف أنه في سبب بعد عن مجالس العلم العلم يقص القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل إلى الحق وليكنوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون فكثير الفسق بسبب قسوة القلب كثرة الفسق بسبب قسوة القلب وقسوة القلب بسبب البعد عن أماكن الذكر فقال ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبه لذكر الله ومنس لنا الحق وليكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمن قيل طال عليهم الأمن أي بعدت الفطرة بينهم وبين الأنبياء فبعدوا تذكير بالله كانوش بحضره دروس كانش حد ننصحهم كانش حد نفكرهم بالله ولذلك قصب قلوبهم وكثير منهم فسحون فإذا المؤمن يبغي عليه أن يستجيب لله سبحانه وتعالى المؤمن يستجيب لله يعني إذا سمع الآيات يرعوه يراجع نفسه يتوب الى الله سبحانه وتعالى يسمع الى هذه الايات فيستجيب يسمع الى قوله تعالى يا الذين امنوا فيستجيب يسمع ايها الذين امنوا افعل كذا لا تفعل كذا يستجيل كما قال المشعوذ رضي الله عنه اما خير تقرب به واما شر ستنهى قال الله تعالى واذا ذكروا اي ايات الله لا يذكرون لا يتعظون نستفيد نحن منها يستجيب أن المؤمن يتذكر إذا ذكرت لله تذكر إذا ذكرت بالله، تذكر. لا تعاني لا تعاني لا تكن من الذين قال الله فيه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة من إذ وحدده كل اتق الله ينفر ينفر ويتضايا يا أخي قال صلى الله عليه وسلم قال له ربه يا ايها النبي اتق الله ليس عيبا ان يقلك ذلك اتق الله اشتمرد باب كرم ربنا يجعل من المتقين لك لك لكن اذا قلتها بانشراح صدر فهنا فهذا المطلوب ان ان ترى ان تتقي الله والله مش يجعلنا ان من نعم ان كنت لكن تولى الكبر بانفه كاين واحد مش لا فاستجب استجب لله عز وجل الذين يستمعون القول فاتبعونه احسنا اولئك الذين هداهم الله اولئك هم الباهر فلما تسمعات القران ان والعمل افرح بال هذه الايات واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يستسخرون هتقول لي ايه يستسخرون الثانيه ويسخرون الايه ربنا بيقول ايه بل عجبتا ويسخر طب هنا ايه وإذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايتنا يستسخرون ايه الفرق بين يسخرون ويستسخروا تنسوا ايه الفرق انا اشرح سياده المبنى ودي المعنى يعني في زياده في المبنى وزياده في المعنى ما معنى بقى ما زياده في المعنى زياده سخريه ماشي حد ثاني ها يسخرون ويستسخرون يعني <تصفيق> عمالين يسخروا يعني كل شويه ماشي استمرار زياده الاستمرار ماشي فائده بالنبي وبالقران هم بيسخرون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القران ومن يوم القيامه الى اخره ماشي زياده السخريه من أكثر من شيء إنهم ما يصخرونش من حاجة واحدة ده يصخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللي النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن ومن يوم القيامة واخد باله يصخرون من كل شيء وذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز برضو حد يضيف إضافة كمان متفضل شكرا السنة لا سيطلبين حتى هم يصخرون جميل ها يطلبون إيه؟ بارك الله في أصد صح دي دي اللي دي, دي يعني فعل المعنى المطلوب ان الفرق بين يسخرون الاولى ويستسخرون التانية طبعا اللي الإخوة قالوه برضو يعني برضو معاني جميلة زيادة بارك انت ان هي الشمول السكرية انهما بيسخروا لا يسخروا من شيء واحد وانما يسخروا من اي شيء فو احد جاي مش عجبه اي حاجة مش عجبه اي حاجة بارك تيجي تقوله القرآن مش عجبه اللي اللي مش عجبه اللي يوم اللي مش عجبه مش, مش عاجز هو مش حاسس حاجه خلص. هو كده وخلاص في ناس كده كده هو بيقرى الدين وخلاص وخد يبقى كثره السكرين او استمرار السكرين ان السكريه دي مش في دون وقت لا ده على طول ايه ديدنهم السكري ديدنهم ما بيهبطوش ما بيرجعوش نفسهم وده الدل على ان على العناد على العناد يسمع دين والعيس يفكر في الدين والعيس هو كده وخلاص الفايده الثالثه اللي هي س الطلبيه ان هما بقى بيسخروا وكمان غيرهم على الشغل يعني بقى مكتفي بالشغل اللي بيعملوه لا داري. شوف يا بيقول ايه أخذ بالك ده يقول إن في شجرة في النار إزاي شجرة في النار والنار بتأكل الخشب فإزاي الشجرة ده تطلع في النار أخذ بالك فربنا يقول لهم إننا جعلناه في ثلاثة بيه للظالمين أخذ بالك فإذا هم ما بس لا ده بسخار بس, بس يعني بطلوبوا من غيرهم إيه كمان ها؟ السقين زي برضي الناس يتلق عدين وبالتاليش على الدين بس لا ده, ده كمان يعمل برامج عشان يدحك الناس على ده كمان يعمل بسطاق ويعمل مش ايه عشان يدحك الناس على الدين اخذ بالا فده هو العزل الله في الكفر وزيادة في العناد يبقى بالعجلتة ويسخرون واذا تبكينوا وإذا رأوا آية واضحة واضحة الدلالة يستسخون أن يطلعوا بعضهم من بعض السخرية وذي بقى بيسموه الدعوة إلى الضلال لأن في كافر وفي صد عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب يبقى في كافر بيقفر في نفسه بس بيعاند في نفسه بس طب وفي كافر ثاني بيعاند في نفسه ويحرد غيره على الإيه؟ على العناد بيبقى زعين في الشر والعزو بالله زي في العنك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يبقى دي إيه زعين في الشر والعزو بالله وده بسمهو الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وده فيه تحذير تحذير من أن يكون الإنسان مفتاح شر لغيره ممكن واحد يا جماعة يبتنى بمعصية لكن إذا ابتلي بمعصية فعليه أن يستطف ولا يجرق غيره على المعصية الواحد مبتنى بالتدخين ده معصية يجب أن يتبنه طيب إذا ابتلي بها فليستتر بها هذا بخلاف من يبتلى بالتدخيل ويعين غيره لما يجي يشرب به يوم إيه رشش عنه حواليه عزم عنه أعديه فلا بفتح شر والعياذ بالله دي صد عن سبيل الله خد بالك يجي مثلا الواحد نفسه يتوب من السجرة يقول له يا عم دا يا نعنى دا سجرة بشربه دا في غيرنا بشرب مخدراته بلاه زرقه الحمد لله على اللي احنا فيه خد بالك فيسهل لغيره فعلا شرقه فاحذر من ذلك احفر لذلك يبقى إذن الآية الأولى يسخرون والآية التي بعد ذلك يستسخرون بينهما فرق إن يسخرون الأولى في أنفسهم يسخرهم يستسخرون الثانية زيادة طغياء زيادة عناد يعملوا إيه؟ يشجع غيرهم بيدعو غيرهم للسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن من البعث بعد الموت إلى غير ذلك من أذن قال تعالى وإذا رأوا آية أي واضحة الدلالة لا لبس فيها يستسخرون أن يطلم بعضهم من بعض السخرية وقالوا إن هذا إلا سفر بدأ الكلام بقى عن علادهم وكفرهم وتزييف الحقائق وتغيير الأمور وقالوا أي بعد هذه السخرية وبعد هذا الكفر قالوا إن هذا إلا سحر مبين سحر مبين يعني ظاهر ما المقصود بقولهم سحر مبين؟ قيل المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المقصود به ما جاء به الله عليه وسلم اما انهم قالوا عن القران سحر واما انهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكلا المعنيين محتمل قالوا الامرين بل زادوا على ذلك فقالوا قول ش إلا سحر مبين أي بي ظاهر وهم في ذلك كاذبون قطعا لأنه يفرق بين السحر الذي هو تخيل وباطل وبين الحق الذي هو ثابت عقلا وواحيا وشرعا وكل الدلائد والشواهد تدل عنه فقد جاء القرآن بأدلة واضحة وأقام الله عز وجل الحجة الدامغة على قدرته سبحانه وتعالى عز بعد الموت وجاءت الآيات والمعجزات التي تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكان كل من حتى أحبار اليهود كانوا إذا رأوه علموا صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان حضراً من أحبار اليهود فلما رآه أول ما رآه قال فلما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس الوجه كثير ولما قال أبو ياسر لحيي بن أخطط كما تحكي صفية رضي الله عنه قال يحويين أهو هو؟ قال هو هو فقال فما تنوي قال العداوة ما حين انظر إلى العناد والطغيان قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وكنا طرابا وعظاما أئنا لمبئوثون أئذا بدنا هذا استفهام إنكار منهم استبعاد استكبار جهود إنكار أئذا بدنا وكنا طرابا وعظاما أئنا لمبئوثون وهذا ما قالوه كما ذكرنا في سورة يسين ما جاء العصر والكما ذكرنا وفدت بهذا العظم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقذفه فيه وقال تسع أن ربك يحيي هذه العظام بعدما صارت رميما وترابا قال نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم فنزلت الآيات في أواخر صورة كسين كما أصلفت هنا تعجب وقال وإذا مدنا وكنا ترابا وعظاما الاولون يستعيدوا ذلك بيقولوا كمان احنا وابائنا كمان اللي سبقونا هيرجعوا بعد اجره هيرجعوا تاني وهوبوا اكساد مره ثانيه وهيبقى في عن سماه اخرى او اباءنا الاولون قلنا زيادة. واحد ملحق جاي ما بلضع شؤتنا معاه نجادينه بالتي أحسن فإذا اقتنع فيما نعوه قل له أنت كافر وإذا كنت تنكر القبر وتنكر كذا وكذا إن شاء الله إذا طالما على من أنت عليه سترى ذلك وسيقال لك بعد ذلك أفاسحر هذا أمنتم لا تبصرون بعد ما نقيم على الحجه البرهيه لكن عشان كل حاجه نوع نظاوهنا فيها كل حاجه نوع بجادل ونوع نرد على كل واحد قاعد على فيسبوك ميزو وبيزو ويطلع ميزو يقول لك مش عارف بعد المنتظر عايزين نرد علينا عليه امثال هؤلاء تضيع الوقت باعهم اهدار للجهود كل شويه طالع ميزو وبيزو كل شويه يقول لك بعد المنتظر ما فيش حاجه حد الزينه مش, مش عارف ايه الكلام ده كله ويناس تطلع عشان تجدلوا ويناس تطلع تضرب بالجسم إلا بحوّق في المجادل ويحوّق في التضرب بالجسم يبقى خلاص دي معكس الله ضيئ وقت معاه. هذا يحكم عليه بالكفر بعد إقامة هذه الحجر ويطرق إلى أن تأتي يداً للحق حاصدة تحصد هذا وإنستان وحيس يستوي بحير يطلع بعفو شيء عجيب بعد هذا الذي فعل ويطلع في الآخر واخد سنة اصدراء ديان حاجة عجيب سنة اصدراء ديان واضطر الصوم بره اصطر اخد بالك اشياء عجيب لا امثال هؤلاء يخرج علماء الاظهر الشريفين هيتكبر العلماء فيه إلى التوبة وإلى الرجوع إلى ما أنت عليه وإلا ميت على ضلال مبين يا شريد كلام النعيم حيودي لا أقم عليه الحجة فإن يرجع يحكم بكفره ويقام عليه حق الكفر وهكذا لكن يترك هذا ويترك هذا ثم يخرج أبثالهم الكثير لا نور راضع له وعشنا وشوفنا أن برامج تكشوت جيب واحد يزعو من إله يعني اللي كان يزعو منه بعد المنتظر ان نبي من الأنبياء لا دا طلع واحد بقى يعني خلاص جاوز القنطرة طالعا ما أقول لك إنه إله جايب إنه عمل إنه برنامج للأسف الشديد في زمن العجائب وفي بلاد العجائب وفي دون العجائب التي نحن فيها للأسف الشديد فأمثل أولئك لا يضيع الوقت مع أولئك قبل حجة إن لم يستجيه ويرجعوا يحكم عليه بالكفر أهل العلم يحكم عليهم ذلك والواجب على المسهولين إذا كانوا يريدون خيرا للبلاد والعباد فليعلموا أنه لا صلاح لأخوالهم ولا لأخوال البلاد إلا إذا أقاموا دين الله في البلاد والعباد وإلا فهم خاسرون لأن الله لا يصدق عمل المفسدين ولا يفلح الظالمون كما أخبر الله سبحانه وتعالى شاهد إن فيه كلام واضح شمحتك تضيع وقت قل نعم وأنتم داخل نعم فتم عثور وأبأوكم سوا عثور وأنتم, وأنتم صاغرون كلام واضح لا يحتاج إلى وقت يلجم هؤلاء بالحجة كما قلت لك أي واحد ملح ينكر ويقول الله نعمل إيه نعمل إيه محمد مسكه السلك عريان بس من آخر قل له أنت ابني تنكر وقل له عشان ما انت شايفه آه طب الكهرباء انت شايف ولا طب السلك ده بس ويخلص ويخلص فلم يمسك السلك عريان يعرف أنه في الكهرب خلاص يا ابا يبقى الشيء موجود يبقى طالما انت كده عايز تشوف ربنا قبله عشان تشوفه بقى. بس وخلاص انت ايه على الفاضي كل شويه يطلع واحد كده قاعد مع نفسه في الاوضه شارب له يقول لك انا مش عارف, مش, عارف مش كل واحد بينام بيطلع تسبقي عليا وخلاص على كده ايه المهم مش نرجع مش معنى <تصفيق> <تصفيق> يعني. يعني في تجربه واسيبه يقربها بقى <تصفيق> مش انت اللي متمسكوا لان في بعض الناس يقول لك اه يعني كنا قبل كده واحد بيسال في حديث هل ورد في فضل البطيخ حديث فقلنا لا لم يثبت في فضل البطيخ حديث صحيح ان من اكل البطيخ مثلا حصل له كذا فواحده ست يعني طالبه من التحاليل كده بتقول ايه يعني البطيخ حرام ولا ايه ده فممكن ناس يعني برضه ايه تفهم الكلام غلط هيطلع حد يقول لك بالشيك بيقول لك ايه بس كالسلك عريان ولا على الشخص اذا لم يقترن قصد قال تعالى قل نعم أي تبعثون نعم من قموركم أحياء وأنتم داخلون معنى داخلون يعني صاغرون أذلة حقراء قل نعم وأنتم داخلون أي صاغرون ذليلون وأمر إعادتكم لا يتطلب أكثر من أن ينفخ إصرافين في الصوم فإذا أنتم أحياء ولذلك قال تعالى قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظر فإنما هي زجرة الزجرة بمعنى النفخة وسميت النفخة زجرة لشدتها وقوتها فالنفخ في السوري شديد وعظيم نفخة الفزع نفخة الصعق نفخة البعث هذه النفخات إما نفختان وهذا هو الراجع وإما ثلاث نفخات على خلاف بين العلم في بعض الرائع أنهم نفختين بس ودى الصحيح إنها نفخة صعق وهي الفزع ونفخة بعث كما هو ظاهر القرآن في آية سورة الزمر ونفخ في السور فصعقا من في السوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قاموا لكن بعض العلماء قال بأن هناك نفخة ثالثة قبل الصعق ونفخة الفسع والأمر أخرى يعني من الأمر الخلاف فيه سائغ فهذا مش من نسائل الخلاف العقائدي لا دين الخلاف فروع العقيد يعني نعندنا حاجة اسمها أصول الاعتقاد وفيه وسط أصول الاعتقاد فيه فروع في العقيد فيها كلام بين الآية العلماء فمنها مثالة النفخة فهم نفخة تاني. فالنفخة في القرآن يطلق عليها أحيانا النفخة ويطلق عليها زجرة زجرة فالزجرة وسميت زجرة لشدتها لشدتها على القلوب فقال تعالى فإنما هي زجرة أي صيحة ونفقة واحدة لا تحتاج إلى تكرار لأن بالنفخ لا يتخلف أحد بالنفخ لا يتخلف إيه؟ أحد بخلاف النفخ من أحد الناس فإنه يحتاج إلى تكرار يعني لمثلا لو إن في مجموعة في معسكر تدريبي أو نحو ذلك فمثلاً المسؤول المدرب أو المسؤول عن المعسكر بيصفر عشان يأومي الناس من عشان يجمع الناس في طبور فبيصفر صفيرة واحدة أو كذا صفيرة؟ كذا صفيرة يصفر وكرر, يصفر وكرر يصفر وكرر يصفر وكرر كل ده عشان ايه عشان اللي نعم يصحى واللي نمت يصحى واللي مش واخد باله يقوم وإلى آخره ده في الدنيا لكن نفح إصرافيت في الصور هي نفح لا يتخلف أحد لا يتخلف أحد كل يأتي الله عز وجل كأنهم نفس واحدة لا تخوى لذلك قال ايه فإنما زرفوا واحدة تحتاج إلى تكرار فإنما هي خجرة واحدة فإذا هم ينظرون أي إذا هم ينظرون وينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى وينظرون في صحائف أعمالهم وينظرون في حسابهم فإذا هم ينظرون قالوا يا ويلنا يقولون ذلك عند خموجهم من القمور يولول على الحسن يدعون بالحسرة على أنفسهم يا ويلنا يعني يا حسرة نحضره هذا أوال الحسرة هذا أوال الندامة ولكن يوم لا ينفع أسف ولا ندامة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم المعذرة في الدنيا تقبل سي رجع نفسه لكن إذا جاءه الملك ملك الموت وعين الموت عند ذلك يندم أشد الندم ويتمنى الرجع فلا رجع كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل إلى يوم العسور قال تعالى عن هربائي قالوا يا ويلنا أيها لكنا احضري يا حصرتنا احضري أنا أوام حضورك فيدعون على أنفسهم بالهلاك وذلك لشدة ما شاهدوا من هول القيامة كقول بعضهم يا ليتها كانت في قول هؤلاء المشركين بعد خروجهم من قبورهم أثلة صاغرين يقول الله تعالى عند صدقهم في أرض المحشر ودعائهم على أنفسهم بالويل والسرور يا ويلنا هذا يوم الدين أي هذا يوم الجزاء هذا يوم الفصلي الذي كنتم به تكذبون من أسماء يوم القيامة يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب لأن كل واحد سيرى عمله أمامه وسيرى جزاء هذا العمل فهو يوم الجزاء وهو يوم الفصل أيضا لأن الله تعالى يفصل فيه بين عباده يفسل بين أهل الحق والباطل فأهل الباطل الذين كانوا يسخرون من أهل الحق ويعذبون أهل الحق ويطردون أهل الحق من بينهم يقال لهم يوم القيامة وامتاز اليوم أيها المجرمون يقال له يوم القيامة اخشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فيوم الفصل سمي بيوم الفصل للفصل فيه بين العباد هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أي هذا اليوم الذي يفصل الله فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فيحكم بينهم بالعدل الذي لا شائدة ظلم فيه وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد إن الله ليظلم مثقال ظرا لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يقول لهم ذلك قيل أن هذا من قول الملائكة فعندما يدعو هؤلاء على أنفسهم بالويل ترد الملائكة عليهم توبيخاً لهم وتبكيتاً لهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون زي ما مثلاً واحد تنصهما يعمل شهادة يصمم يعمل يا أخي هتضيع نفسك يا أخي هتتبهدل اللي انت ماشي فيه دي آخرته وحشة كذا يقول لك يا عمي خدنا على جناحك خليك في حالك انت ولي يا أمري المهم يكمل في الطريق اللي هو ماشي فيه فتحصل مكاسة فإيه يعيط لك ياريتني كنت سمعت كلامك ياريتني كنت قعد بي. يعني له خلاص مش العسل كده إيه رباء صح إيه رباء فلما يولي على نفسه يقول يا ويلتنا أو يا ويلنا هذا يوم الدين الملكة تقول له إيه؟ هذا يوم الفصل الذي كنت به تكذبه تبكيته تزيده في التكين تحصرهم أكثر من هم فقيل هذا من قول الملائكة وقيل هذا من قولهم هم على أنفسهم كأنهم باعترفوا بجرائمهم كما قال الله تعالى في الآية الأخرى في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فيه فاعترفوا فاعترفوا بثنبهم فصحقا لأصحاب السعيد إذن قوله تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم بيتكذبون إما من قول الملئك لهم وإما من قولهم هم لأنفسهم توبيخا واعترافا وفيه توبيخ لهم أي هذا يوم البعث الذي كنتم تكذبون به وتقولون مستبعدين إياه أئذا متنا وكنا طراباً وعظاماً لأئنا لمبعثون أوى آباؤنا الأولون كن نعم وأنتم داخل لأيك من فوائد هذه الآيات الكريمات واحد بيان أصل خلق الإنسان وهو الطين اللاسب خلقناه من طين إيه؟ قلنا عن طين لازم لا صق طين يلصق في اليد ما من طراب من طين من صلصال كل دية مراحل تشكل الطين اتنين بيان موقفين متضادين فالرسول صلى الله عليه وسلم يعجب من كفر المشركين ومن تكذيبهم والمشركون يسخرون من دعوته إياهم إلى الإيمان وعدم التكذيب بالله ولطائه قلنا أنهم ساخلوا واستسخروا ساخلوا ودعوا الله من للسخرية فدي فيها تحذير من السخرية من دين الله عز وجل في بعض الناس للأسف يتفكه يتفكه بالامتزام ويتفكه بالشعائل الدينية ويتفكه بالنحية والنقاب ونحو ذلك وهذا من المحرمات وقد يؤدي إلى الكفر قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذئوا قد كفرتم فليحظر الإنسان من السخرية من أهد ومن استظراف بعض الناس يستظرف في بعض الاحاديث مثلا يجي مثلا يكون عند ناس يقول له اكل طعامكم الابرار وصلى عليكم ملائكه او تنزلت عليكم الملائكه يقول لك ايه الا جبريل هنقول بعد الشاي في هذا من السخريه بالاحاديث ده هذا لا يجوز فمساله السخريه ببعض الاحاديث او او الاستظراف في بعض المواطن اشتتاناً بأحاديث أويات هذا لا ينبغي ولا يتقص من ثوائد الآيات تقرير البعث وبيان طريقة وقوع والأدلة ذكرناها على إمكانية البعث بعد الموت أربعة عدم الانتفاع بالإيمان عند معانة العذاب لما يولولوا على نفسهم هذا لا ينفعهم لأنه بعد رؤية العذاب من فوائد الآيات التي ذكرناها في هذا الدرس وما سبقه من أول السورة من فوائد الآيات أن تتشبه بالملائكة الكرام في نظامهم وفي عبادتهم فالله أقسم بالصفات صفة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة مرضن في شؤونها فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف يصفون عند ربهم قال يتراسلون في الصف ويتمون الصف فنتشبه به كذلك أيضا من الفوائد العملية أن تستعيذ بالله جل وعلا من الشياطين وحفظاً من كل شيطان مالك إلى آخر الآيات فإذا كان الله حفظ السماوات من استراق السمع من الشياطين فاحرص أن تستعيث بالله من هؤلاء الشياطين تحافظ على الأذكار والأوراق لأن في بعض الناس للأسف ما بيوجدش الأذكار إلا لما يحس أنه معموله عمل لما يحس أنه بنتهه كثير لما يحس أن بعض الأمور معكوسة عنده في البيت يروح بقى للشيخ وقول له عن الشيخ أنا بتتوب كتير كده يبعليه جنب لا مش شرط أن اللي بتتوب كتير يبعليه عفريت مش شرط ممكن واحد مرهب ممكن واحد دا عايزي نام مش شرط لك. يقول لك أصلي جبت شيخ يرأ أخويا فطول ما هو قاعد يرقي أنا عدة تاوي يعني افريقيا ليك ولا عليه هو مش عارف يا ولا عليه هو الافريقيه انت بتتاوه ماشي جاي عايز فنانه جايز انت يعني ملبش من الموقف خلاص فمش شرط المهم سواء بقى في تلت تستنى ما يجي العفريت ما انت قول اذكار اذكار الصباح والمساء فين ده يا جماعه مش فايدتها الحفظ من الشياطين مش اللي يقرا ايت الكرسي قبل ما ينام لا قربنا الشيطان مش اللي يقول ايت الكرسي والمعوذتين وكل والله واحد مش يحفظ ويكفى في هذه الليله من اي شيء فعذني انسان ينبغي ان يحرص على الاذكار بسم الله الذي لا يضر لا يضرك شيء لا إله إلا الله ولا شريكة لا إله الملك ولا الحمد لله قديمة مرة كانت له حرزا من الشيطان حرزا من الشيطان من صلى الفجرة في جماعة وفي ذمة الله حفظها فما يجيش بقى واحد أو واحدة يستنى لما يجع فريق يقول الأسكار لا حصن نفسك حصن بيتك حصن أولادك بالأسكار والأوراق وحفظا من كل شيطان الليه. ما ذلك من حوائل هذه الآيات المباركات في, سورة الصفات أو في أول سورة الصفات أن تزداد يقيناً وإيماناً بالبعث بعد الموت فتعمل بذلك إذا كانت الآيات معظمها في الرد على ممكن البعث فلنحمد الله على الإيمان يا إن ربنا جعلك مسلم ربنا جعلك مؤمن تؤمن بالله وبلقاء الله لكن أنت تؤمن باللقاء الله هل أعددت لهذا اللقاء؟ لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل لما قال نوج من ذلك ولما قال له رجل آخر ماذا الساعة؟ قال ماذا عددت له هل تبجز نفسه جهزت للساعة للسؤال بينادي إلا سحمة عين أم لا؟ إذا ثمرت الإيمان من يوم الآخر؟ العمل؟ أخذ العهمة الاستعداد وتزواج كذلك نفويد هذه الآيات أن من صفات المؤمنين باستجابة لله وليس العناد لأن الله ذكر من صفات المشركين وإذا ذكروا ها؟ لا ذكروا عندهم عناد استجموش. أما أهل الإيمان فقال الله تعالى وذكر تنفع تنفع ماذا تنفع المؤمنين وقال الله تعالى في سورة الناس عاد إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فإذا استجيب للنص استجيب للتفكير لتكون من المؤمنين وقال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الأبن هذه بعض ثوائد الآيات ونقف عند قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم ومكانهم يعلمون لكن قبل أن أختم بعض الإخوة لما ذكرنا الأحاديث في جملة الفتن التي تحصل في هذه الأيام كما ذكرنا ذلك في الدرس قبل الماضي في مسجد فجر الإسلام درس الجمعة على متى ف فنعيد هذه الأحاديث مرة ثانية لمن لم يستمع إليها قبل ذلك ولتوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عد من حيث بدأتم وعد من حيث بدأتم وعد من حيث انتهيتم فبعض الناس يرى الذي يحصل الآن في العراق الذي يحصل الان في سوريا ويرى كذلك بعض الذي يحصل في بعض البلاد هل ما من علامات الساعه التي اخبر عنها النبي الله وسلم والجواب نعم هذا الذي يحصل في هذه الأيام من علامات السعبة أكبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما يحصل في العراق ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مكتنا وفي مدينتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا فقال رجل يا رسول الله وفي عراقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا تأتيكم الفتن منها هنا قرن الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشير إلى العراقي إلى جهة المشرق من المدينة قال منها هنا يكم الشيطان وفيها نبح الفتن وفيها نح الفتن. ف أحدث دلت على أن معظم الفتن. التي تضرب أمة الإسلام قد وحديث. وقرب قيام الساعة تأتي من المشرق من قبل العراق والمقصود هنا من بلاد فارس ولذلك كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله معدقا على هذه الأحاديث وغيرها بأن الذي يتتبع هذه الأماكن يجد أن الفرق الضالة خرجت منها منها قتلت عثمان رضي الله عنه من الخوار أو من الذين أثاروا الفتن بين الصحابة كانوا من هذه البلاد من الكوفة وغيرها كذلك أيضاً مجيء التطار إلى بلاد المسلمين دخلوا إلى بلاد المسلمين عن طريق مشرق عن طريق بوابة العراق إلى العالم الإسلامي وعثوا فيها فساد وهكذا يأتيكم قرن الشيطان ويأتيكم الشيطان قيل المقصود به الدجال والدجال واليهود معهم يخرجون من المشرق أيضا من بلاد فارس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أصفهان ومعه سبعون ألفا من اليهود عليه الطينسان وهكذا أما بالنسبة للحروب التي تخصل الآن في العراق وفي الشهر فقد تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أخباره وأسماء المدن التي تحصل فيها تلك الحروب فذكر منها مثلا دمشق وذكر منها مثلا الغوطة الشرقية ولكن لم يقل الغوطة الشرقية قال الغوطة شرقي دمشق بهذا اللفظ التي يكون فيها فستات المسلمين يومئذ قال الغوطة شرقي دمشق أما عن منع الخيرات من بلاد المسلمين كالعراق والشام ومصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام هذا الحديث فيه وسلم من حديث أبي هريم منعت العراق والشام طبعا الشام هي اللي هي فلسطين من أول غزة من أول موابط الشام عند مصر هي غزة إلى الأردن يعني يشمل فلسطين لبنان سوريا الأردن أو جزء من الأردن دي بلاد الشام بلاد العراق معروفة فهذه البلاد من مصر معروفة تمنع هذه البلاد الخير الذي فيه الخير الزراعي والخير النقدي القفيز المد الإردب دي, دي المكاين المشهورة بين بلاد دي عروف أن الإردب من مصر معروف يعني. والدرهم والدنار والكلام دا دي العملات إذن بلاد المسلمين تغيرات التي في ما معنى منعت بعض العلماء قال منعت اي هذا كنايه عن اسلام اهلها لان دي كانت بلاد كفره قبل كده يعني العراق بلاد فارس كانت تبع الفرث الشام كلها كانت تبع مين الروم مصر كلها كانت تبع مين الروم واضح فدي كنايه عن اسلام هؤلاء ومنع الجزية التي فرضت عليه فيدخلها الإسلام دي القول الأول القول الثاني وهو الأشهر أن هذا من علامات الساعة بأن الخير سيمنع في هذه البلد إذا أنت شايف الحلو العلاء اللي كان في يوم من الأيام العز يشتري أحسن أرض وابن أحسن بيت فأسرع وقت يعمل الروح العلاء بلاد الشام التي ساقت الخيرات إلى البلاد مصر التي ساقت الخيرات إلى الدنيا كلها وهذا لا أقف علىها كل الخير ده يتمانع طيب سبب المانع طبعا معنى عدتم من حيث بداتهم قيل عدتم من حيث بداتهم أي إلى المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان يعود إلى المدينة كما بدأت وقيل عدتم من حيث بدأتم أي عاد الإسلام غريبا كما بدأه غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما, كما بدأه الرواية التالية في مسلم من حديث جابر بن عبد الله سبب منع الخيرات في هذه الدلت بس النفذ منع. أو تمنع يعني في لفظ منعت وفي لفظ هي يا جماعة منعت يعني البلاد دي هيتمنع الخير عنها هيتمنع الخير إيه؟ عنها هي تمنع الخير اللي منها وإيه كمان وهيتمنع الخير عنها والمنع هنا دليل على الحصار إنه يحصل حصار فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك إيه السبب في منع خدرات العراق ومنع خدرات الشام فقال في العراق يحاصرها العجم وقال في الشام يحاصرها الروم ولم يذكر في مصر شيء وذلك العلماء الإمام النووي رحمه الله وغيره قال وهذا ظاهر هذه الرواية أنهما حصاران لاهل العراق ولأهل الشام أما مصر فلم يذكر فيها حصارا ودلعن لها من المشريات لأهل مصر إن الخير يكلف مصر لكن ليس من قبل حصار مش حصر بعدون يتحصل بعده والدليل على هذا اللي في مسلم أن في حصار العراق وبعد حصار الشام قال ثم يأتي خليفة من آد بيته يحث المال حثوا لا يعده عدا يعني بعد حصار الشام وقبل حصار العراق بعد الحصارين يأتي المهدي المنتظر لو محمد ابن عبد الله بس مش ميزو لان ميزو طلع الامس فاتي يقول لك محمد ابن عبد الله فلايه فدي ميزو المهدي واخد بالك المهدي مش ميزو خلاص ميزو ده عايز عايز كمب وقال فوق دماغك لان المهدي محمد ابن عبد الله خد بركه محمد عبد الله بديل مهدي لا في علامات مؤيد مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى ب وعلامات سيأتي الحديث عنها بالتفصيل الشيء من الكلام ان ديل علماء ذكرهم ان بعد الحصارين سيقرب زمان ليه لان الحديث بيه ثم يأتي ثم ديل الطراخي امتى بقى الكلام ده سنة سنتين عشر عشرين الله أعلم لكن دي بعد الحصارين فهذا ما جاء في مسألة ما يحصل الآن في العراق حصرت, حصرت قبل ذلك أيام جورج بوش في الحصار الأول وبعد كده الحصار الموزود الآن على أهلها وحصار الشام حصل مرتين الحصار الأول لازال مستمر وحصار حصار غزة لأن غزة دي بوابه الشام فأول حصار ظهر لأهل الشام اللي هو حصار غزة ولازال حصار غزة مستمرا ثم زاد حصار بلاد الشام بعد ذلك في محاصرة اليهود وغيرهم لبلاد المسلمين في فلسطين وكذلك أيضا الحصار المضروب الآن على البردات في سوريا حتى تمنع المساعدات الأساسية والأدوية والأغذية عن أهل حلب وغيرهم نسأل الله أن يفرج عنه وأن يهلك هؤلاء الكفر ومن شايعهم من المنافقين نسأل الله أن يرنا فيهم فأنا قلت هذه الأحاديث حتى تعلم أن هذا الذي يحصل من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنما وأنه كل مشكلة اشتدت الامور واجتد الكر على اهل الشام بصفة خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم اهل الشام بإذن الله لن يفسد بإذن الله لن يفسد اهل الشام ابدا طالما ان الخير موجود في امة محمد صلى الله عليه وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم وقال ان, إن الملائكة طلب تبسط أجنحتها على الشام إن الملائكة تبسط أجنحتها على الشام وستكون المعارك الفاصلة التي سيزل فيها اليهود ويقتله وسيزل فيها النصارى عباد الصليب ومن شايعهم من الأمريكان أو غيرهم كمروس أو العجم زي ما الحديث قال العجم كلمة العجم كل من سوى العرب وقيل العجم هم أهل فارس لما أرانوا من شايعهم واضح فكل دول بإذن الله ستكون بلاد الشام مقبرة لهم جميعا كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نسال الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في سوريا اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اصلح احوالنا واحوال بلادنا واحوال المسلمين في كل مكان اللهم انزل على بلادنا البركات وال مات. وارفع عنا الغلاء والوباء ولا تؤخذ يا ربنا بما فعل السفهات اللهم أصدق لنا ديننا الذي هو عصمة أهلنا وأصدق لنا دنيانا الذي اصدئ لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل النار طراحة لنا من كل شر اللهم اصدئ ذات بيننا وألم بيل قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا رحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله ومحمدك أشهد والبي الآن استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله 中文字幕志愿者李宗盛